خلاص اليوم <سؤال> ريت اضلني ها وحد لي مقساهتي خلاص صير اقول باللله الصرا كل عقترف بها خلاص اليوم ريت حد اللي ما سامت يا خلص اليوم اقول بالليل كل عطى خلاص يا خلص اليوم خلص اليوم شو ودك انت جالت حنيني بالرخص بعتت N required Anit johan Anit Anit Anit Mal favour Tso Des o o لا تسكت ولا من لومي تتهر وذا قصدك تعالي إذنك نجم السماء أكرم خلاص يوم لا تسكت وغل من الناوية تتهر واذا قصدك واتعانئني الى نجم السماء اقرب تعالي بجرء واجن وشعور الخافي صارحي ولا تتركني. بين أحزاني وافكاره قراراتي خلاص يا أريت أضاني حد لما أساتي خلاصي. خلاصي